كل من آثر الدنيا من اهل العلم واستحبها فلا بد وان يقول على الله غير الحق تلاقي الراجل من المبتدع دول بيقول لك الحجاب عاد جاهلية والنحية مؤشرة مصرية والحجاب بدعة وزندقة وخروج عن الملة والامتزاب خروج وتطرق يتنظر قطع الراء <تصفيق> كل بيت أم قالوا احترام لا إله إلا الله لا إله إلا الله اشتري الكلام؟ أم قال لك انتم ما تعرفوش والله ما رأى قم قالك عبال أمالتك وأمل أنت تستمرين أصلي في دين جديد اسمه الدين الإسلام الوسطي الإسلام الوسطي ايه ولا الإسلام الوسطي قالك إسلام زي العقل إسلام حطه معالم يعني إيه؟ أمريكا حطه معالم شلوه خالص والرجال بتاعنا بحماية الأيوه إزيها عام الحال قم قالك إسلام خ... شلو خالص إسلام الرقص فيه نبات بأس فيه يا والشدود الجنسي من العادات والصلاة من المكروهات والصيام في شهور الحر من المحرمات بل اسلام الوسط الجريم هذا هو الاسلام الذي يريدونه لنا اسلام يبعد كل البعد عن التسليم للملك يبقى المبتدعة بيخدموا الناس دوت بس العيب مش عليهم العيب عليهم ازاي قال امامك الشافعي اتعلمه الحمد لله اللهم نتفهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى والله ما قال امين قط ولكن اكتمن غير امين فقال ووالله ما سئل سئل غير عالم فافتع يبقى المشكلة مشكلة مين السائل ولا المسؤول السائل انت بتسمع للناس من ايه من الدولة اعتبار ونفقهم ده دول ما يسووش حاجه يا بني لا عند الله ولا عند عقلاء البشر الشاهد لا يجايد لك ان تتشبه بالمتدعة في اي شيء اوعى تتشبه بالمتصوّف تتشبه بالمتصوّف اه اوعى تتشبه بالمتصوّفة في الدرواشة تباك أنوا عن ايه اخذ حاجة وقلتها اوعى تتشبه بمين اه اوعى تتشبه بمين بالمتصوّفة شكرا مارك الله فيك مين اللي قال المتسوق يا ابراهيم ليك بوسامه المغادره ما كلهم املهم في الشريط بس ده مش هيحصل ليك اوعى تصدق <تصفيق> بالمتسوق في الدروشه بتاعتهم او التوسل بغير ما شرع الله عز وجل والاستغاثه بالميت والطوال بالقبور اوعى تعمل الحاجات حتى لو قال الكلام ده الشيخ فلان ابو علي اديك له اللي بيطلع لك من القلان فلانيه اللي ماسك المنصب الفلاني اوعى تصدق الكلام ده سيبك من الكلام ده اوعى تصدق الشيعه الرافضه اللي بيقوله ان اركان الايمان سبعه اركان الايمان سبعه ام قالك اه واحد الايمان بالله اثنين الايمان بولايه الفقيه فمن لم يؤمن بولايه الفقيه فهو عندنا كافر اوعى تصدق الشيعة الرافضه اللي بيقولوا ان قران اهل السنه قران محرم ان تنتي القرآن عندنا وبقيته عندهم في قم وطهران وال... والنجف ال... النجف الانجف اوعى تفدق يا الكلام اوعى تفدق الشيعة الرافضة اللي بيقولولك بان الصحابة دول مش فوق النار الصحابة دي زيهم يوم جد اللي مش عاجبك فيهم ومش سيما. ايه يعني نحسب مني ايه احنا مبادر ايه احنا مبادر ايه عمر ايه احنا عمر ايه احنا. الله اكبر كبرت كلمة تخرج من افواه اي يقولون الا جذبة نحب اصحاب رسول الله ونتولى جميع أصحاب رسول الله ونمسك عما شجر بينهم من خلاف ونترضى عنهم إذ مات النبي وهو عنهم راض هذه عقيدتنا نحن المسلمين اوعى تبدأ النجل اوعى تبدأ كل المسترع الزائغين اللي بينكر السنة واللي يقولون في القرآن اوعى ان الناس دول واتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم ان إلى يوم الدين تاسعا اوعى ان الناس يعني ايه الكلمة دي بنسمعها تقول ايه واحد ايه مسلا اتحاعد دلوقتي معنا واحد زميله مسلا شافه خارج من مجمع والرجل الاول المرة ييجي وقال لك ما ديجي نجرب تشوف الناس دي بتقول ايه خارج من المسجد لا واحد زميله قاعد على الاهوة يا دي لا فوق لأهلة ايه من الاهلة اقول له ده نعو بالأمال فتجاي من المسجد مسجد يا ابني اه يا عبد المؤمن اه يا مولانا يا عم انا جاي من المسجد يا عم وانا في حاجه <تصفيق> مسجد هو انتوا اللي زيكم تروح مساجد في ايه ده قاعد ليه يكلمه كده وهو بيهزر معاه اه يا واد يا سافل مش صاحبي كده طب يعني ايه كلمه سافل السفس هو الخروج عن الاطاعه وتجاوزها الى المعصية هو الخروج عن الطاعة وتجاوزها الى المعصية نعم انت يتسمى الواحد فاسق لو عمل ثلاث حاجات او لو عمل حاجة من الثلاث حاجات اول حاجة يتسمى بها الواحد فاسق لو ارتكب كبيرة من اكبر الكبائر زي زي الزنا الزنا من اكبر الكبائر يا ولا غلطه صغيره انا مش مش مش واخد بالي من اكبر الكبائر ولا غلطه صغيره كل اليوم جايبين لك بالتلفزيون يقولك لك ايه الواد فلان زنا غلط تخيل الصغفلانة واللي يتكسر يتصلح واللي اتكشف يترقع ايه اللي بيحصل حاجات عزيزة ده ايه كبيرة كمان من الكبائر في شبهه منتشرة بيروج لها رجالة المخدرات رجالة الحشيش والترامادول واخد بالك والحبوب حبو الصباصير والكيمة شو ايه بارد بارد بارد متخصص بيقولوا الشباب بيقولوا لعيال غير قلت لهم شرب الحشيش مش حرام ليه حد ام قالك ان الحشيش طلع من الارض والحاجه اللي تطلع من الارض تبقى ناعمه يبقى الناعمه يبقى عليها حرام ده بيفكرني بوقت رقاصك من الاخوات المجاهدات يعني فالاخت دي بترقص وتتعب جدا بالليل في الكباري فهي تعبانه بتقول لها واحده بتقول لها انت حضرتك ما بتديش خزينه وانت بترقصي تقول لها ده الراس ده شرف ده الراس ده قمه العبوديه